كتاب العشروتان عبد الله بن عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد ايها الناس ان نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والاسل والحنطه والشعير والخمر ما خامر العقل فلا ظنت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عائد الينا فيه العهد ان ننتهي أن اليه الجد والكرامه ابواب من ابواب الربا عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عن البت فقال كل شراب اسكر فهو حرام البتع نبي ذو العسل عن عبد من بن عباس رضي الله عنه وقال بلغ عمر رضي الله عنه بلغ عمر رضي الله عنه أن فلان باع خمر فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله لأود حرمت عليه الشحوم فجملوا فباعوا